نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها ء الله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن 117. وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا 118. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا 119. قال يا مريم أنا لك هذا 110. قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكريا ربه قال رب هد لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء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 كالا تكلم الناس ثلاثه ايام الا رمضا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والابكار واذا قالت الملائكه يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين 118. يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين 119. ذلك من أنباء الغيب نوحي وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يغتصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة مبينة 117. ومن اسمه المسيح ويسر بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين 118. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين 119. قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قَالَ قال كذلك الله مَا ما يشاء 118. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون 119. ويعلمه الكتاب والحكمة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 وَمصَدِّق لمَا بََّ يَدََّْ مِنَ التَّوْوراتِ وَلأُحِلَّ لَكُ بَعْضَ الذي حُرّمَا عَلَْكُم وَجِتكُون بِآيَةٍ مِر وََبِّكُم فَتَّفُ اللهَّه وَأَقون إِ اللهَّه الله رَبّ وَرَبّكُمْ تَعبُدُون هذا صراط مستقيم